إن نشر الدواء ولو علم الله في ذن خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم yeah أَلَمْ أُمَنَّ أَنَّهُ وَهَيَّأَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ كُلَّهُ وَقَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلمون أوقر إن أنتم قليلم مستعفون ذل أو تخافون أن يخطف Ya yeah. ai yeah. On والا well, uh... Yeah. وَإِنْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ فأمطر علينا حجارة من السماء حجارة من السماء وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَنَّفُهُمُ ٱللَّهُ وَأَضْبُّ مَن يَصُدُّ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ o <laughs> فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفون إن الذين كفروا بَنَ سَنُ فِقُونَ ذَن ثم تَكُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِينِ Well, والسلف اي يوم تنوي ما فقدت سلف هو يعود فقد موضوع السنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله No.